ب س م ا لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه س ل م كثيرا إ ل ى ن و د ي ه أ م ا بعد يا أ ي ه ا الناس و ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث منهما ر ج ا ل كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا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 وقد سمعتم في الكلمتين السابقتين الى قوين فاضلين مما فتح الله عز وجل عليهما من كتاب ربنا و س ن ة نبينا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بما فيهما من ا ل د ل ا ل ة على الخير والحرص على سواء في التوحيد او غيره و أ ن ذلك كله من أ س ب ا ب الفلاح و أ س ب ا ب العز والنجاح كما سمعتم وان ذلك كله أ ي ض ا لا ي ت أ ت ى إ ل ا ب ا ل ق ن ا ع ة بالحق والعرض عليه ب ا ل ن و ا ج ل كما ثبت عند الترمذي وغيرهم ح د ث العراق الثالث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها ب ا ل ن و ا ج ل ي ق ن ع به خذ بها لا تفكر بغيرها وكما ثبت في الصحيحين من حديث أ ب ي هريره رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ليس ا ل ن ى عن كثره العرض ولكن الغنى ي ن ى النفس وان كان في خصوص المال إ ل ا أ ن ه أ ي ض ا ب ا ل ن ف ض يشمل غير ذلك وكما سمعتم حديث عن الله ب عمرو في مسلم أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قال قد أ ف ل ح من أ س ل م و رزقك ف ا ه ا و قنعه الله بما آ ت ا ه احنا بما آ ت ا ك الله عز و جل من السنه و ق عزها و إ ي ا ك م كما قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و محدثات الامور فانها لا تنفع وانما تطغى وما زل من زل وضل من ضل وهلك من هلك ووقف في وجه الحق الا من لم يجمع بهذا الحق ولم ياخذ به المنافقون يقولون إ ذ ا كانوا بين المؤمنين امنا به أ ي بهذا الكتاب و إ ذ ا خلوا إ ل ى شياطينهم قالوا إ ن م ا نحن معكم إ ن م ا نحن مستهزئون ف إ ذ د ا ء ه م تلك ا ل أ خ ل ا ق وذلك الدين زيد و إ ب ط ا ل ه م للباطل هو الذي هو عليه ما السبب لم يقنعوا بالحق لم يكرموه و أ ي ض ا كما هو م ع ل و م لدى جديد منا قصه ا ل ي و د مع نبي الله موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ت ي ه م الله عز وجل تلك ا ل آ ي ا ت وتلك الحجج وتلك البراهين وعلى حسن اخوته وعلى ما هو عليه ومع ذلك كما قال الله عز وجل وجاوزنا لبني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام ن لهم قالوا يا له موسى اجعلنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون إ ن هؤلاء م ت ب ر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أ هذا انت لا ينفع بباطلهم وما هم عليه واقنع بما انت اعلم ي ه من التوحيد والخير ان هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ارضيكم ا ل ا غير الله عز وجل لكم إ ل ه ه ا خ ل ع و ا بذلك لكن زيجنهم وزيجن من س ن ك م ث ل ك ه م عدم القناع و إ ن أ ظ ه ر و ا في وقت الا أ ن ه م في أ و ق ا ت يظهرون خلاف ذلك والقصص كما ذكر الله عز وجل في ذلك ك ه ي ر ا حتى أ ن ه م قالوا إ ل ى د ي الله انيس ايضا قالوا ل م نؤمن لك حتى لرى الله ج ه ر م ا ق ل ع و ا بما أ ت ا ه م لم نؤمن لك حتى لرى الله ج ه ر وهو كان عندهم كما هو معروف ضمن من كلامهم أ ن ه غير صادق عند م ا قال لهم إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا ب ق ر ة قالوا لا تتخذون ه د و ة قال أ ع و ذ بالله أ ن أ ك و ن من الجاهلين طالب ع ل ا م ا ر ب ص يبين لنا م ا ه ي ثم جعلاكم حتى قالوا له ا ل آ ن جئت بالحق ا ل آ ن جئت بالحق أ ي القول ا م س ت ج ي في ن ج و د ه م عليه ش ي ء ومن كلامه ش ي ء ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها وما ت أ د و ا ي ف ع ل ه ن ا ل ق ن ا ع ة بالحق أ م ر عزيز فرق فيه كثير من الناس ت أ ت ي ه ا ل آ ي ة و ت أ ت ي ه و ي أ ت ي ه ا ل ح د ي ث في العباده او المعامه في ا ل د ل ا ل ة على أ ن ما هو عليه على باطل و أ ن ه مخالف للنص فلا يقرا بذلك وقد يرد ذلك إ م ا صراحه بمغارض وقالت صائده منهم آ م ن و ا بالذي انزل على الذين آ م ن و ا وجه النهار واكفروا اخره وما هم مقتنعون بذلك واكفروا اخره لعلهم يرجعون ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم وبرزت اللئيم في قومهم وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فتوكلوا فيها هم و ا ل غ ر ا ر ع و ن وجنود ادمينك اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ن ك م لها في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو َََ ن لنا سره َ فنكون َ من َِ المؤمنين َُِِْْ إ ِ ن َّ في ِ ذلك ََِ لان َ آ وما كان اكثر من مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم من وقع في الشرك وقاتل الانبياء قبل ذلك بسبب انهم لم يقنع بالحق ولا اوتي اليهم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ل ه ان سرياها الواحفة إ هذا لشيء عجاز و ي ر ا ل ما ؤ منهم ن أ ش و أ سمعنا ر واصبروا بهذا في ا ل م ل ة ا ل آ خ ر ه إ ن هذا إ ل ا اختلاف ا ر د ن عليه اثم ل بينه بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب ما اقتنعوا ب ا ل الله فتجد أ ن من كان عابدا ً للقبر أ و مشركا ً بالله عز وجل مستهزئا به لقوله عز وجل إ ن ك فيلاك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إ ل ه ا اخر فسوف يعلمون ما وقعوا فيما وقعوا فيه إ ل ا بسبب أ ن ه م لم ي أ ت ن ع و ا بالتوحيد والدلائل ا ل م ت و ا ف ر ة و ا ل م ت و ا ف ر ة على ذلك وما فرط من فرط بالصلاه وغرياحه بالكليه وقد اقيمت أ ل ي ه الحجه الا بسبب انه لم يقتنع بذلك الغالب وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقله المسلمين قد يكون الشخص ت أ ت ي ه الدليل و ي أ ت ي ه النص ويعلم أ ن ه الحق ا ل أ ا ل س والحق الواضح لكن العناد الذي في نفسه عياذا لله عز وجل يجعله في الظاهر عدم ا ل ق ن ا ع ة أ و من ذوي عدم ا ل ق ن ا ع ة عياذا لله عز وجل فعدم ا ل ق ن ا ع ة بالحق سبيل لربه وسبيل ل د ع و ي البصيره يا علم الذين يموت الكتاب امر ما رددنا مصدقا بما نعكم من قبل ان نطمس وجوهها فلردها على انذارها او نلعنهم كما لعنا وخالفنا وكان امر الله مفعولا نعم يا عباد الله واذل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعددنا للظالمين نارا وكذلك كل من خاف في غيرها من المعاملات ما خاف من خام في مشاعر الربا وغيرها بعدها اجلها وسلبها الا سلبها اجل قناعه كل ذلك وعلى هذا فقس ما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه من حديث مسعود رضي الله عنه و ارضاه ما ا س ت ك ر احد من الربا الا كان عاقبه امره الى قله يكثر م الهدى ومن المعاملات المحرمه وقد جاءه النفس فيفتح الله عز وجل عليه من الدنيا استدراج الله ل أ ن ه قائم على م ع ص ي ة إ ذ ا ر أ ي ت الله يعطي العبد وهو قائم على معاصيه فاعلم أ ن م ا هو استدراج فاعلم أ ن م ا هو استدراج ثم ترى قوله عز وجل فاما لكوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أ م و ا ل كل شيء حتى إ ذ ا ف ر ح و ا بما أ ر س و ا أ خ ذ ن ا ه م ض ر س ة ف إ ذ ا هم م خ ل س و ن فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين معي يا عباد الله فالجابة بالحق لله لم معي من رب يستمع يخشى عليه من ان يكون من اهل غير الحق أ ي من اهل الباطل وان يكون مطموسا بصيره و يكون مضادا للحق نسال الله عز و جل ان يحفظنا واياكم بين يدينا و من خلفنا و الحمد لله رب العالمين、جزيز.